يعلم الله ذلك Yapmaları basit. فائر مما يجمعون ولئن فبما رحمة من الله لسله، فبما رحمة من الله. وَلَوْ كُنْتَ فَوَّاً وَلِيْرَ الْقَلْبِ لَنْ فَوُّوا مِنْ حَوْلِكِ Are you there? abi mi There I see Thank <laughs> you. وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم